وإني كلما دعوتهم لتقفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلم وقلت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا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 ما يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سفلا في قال نوح رب إنهم عصروني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الرّادمين إلا ضلالا مما خطئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا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 رب اغفر لي ولواردي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا